فضيلة الشيخ عطيه صقر وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها يقول كيف يغتسل الرجل من الجنابة وكيف يكون غسل المرأة كما ورد في السنه المطهرة لا يتم الغسل من الجنابه إلا بأمرين النية وغسل جميع الأعضاء وتكفي مرة واحدة ويسن ثلاث مرات ومن سننه غسل اليدين أولا ثلاثا ثم غسل الفرج ثم التوضؤ ثم افاضه الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر ثم افاضه الماء على سائر البدن بدءا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة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 يضعف بها أثر الدم والله أعلم